فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَن لَّا يَزَكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عِنْدَهُ تَلْقَاهُ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ رَفِيعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ تَرَى مِنْ ضَرَرٍ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ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 وزيتونا ونخلا وحذائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء في يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ 124. ضاحكة مستبشرة 125. ووجوه يومئذ عليها غبرة 126. ترهقها قترة 127. هم الكفرة